111. ألم نجعل له عينين 112. ولسانا وشفتين 113. وهديناه النجدين 114. فلقتح ما العقبة 115. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما قربا او مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار نوقصد